وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه وأخذوا وبيلا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 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْهَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِلَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَنَهَارَهُ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ